إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فتوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم ও ফলিব অজ নাইল ইন্ন মলিবু ও চিমুমিন অব ও নবৌন মুসলিম ওপালমি কৌমি শ্রী রাউন চ কৌম হুলে উ يَدُوهُ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَتَ قَالَتْ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَنقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوهينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا